املنا يا شيعه ابو علي لو في سبيل البار يتفور املنا ونعلق والحور بعد ما نفدي بتهانا وليا صبحنا صبحنا بكربلة صبح الشهادة صبحنا وهاي ارواحنا في الدول القيادة صبحنا لمن يطلب من البار السعادة سعادة دنيوية واخروية سعادة دنيوية واخروية أملنا يشيعة بوعلي لو بزغ عاشور أملنا دمائنا في سبيل البار يدفور أملنا ونعانق بالشهادة الجنة والحور بعد ما نفدي بدمانة ولي صبحنا صبحنا بكربلة صبح الشهادة صبحنا وهاي اروحنا في دوال قيادة صبحنا صبحنا بكربلة صبح الشهادة صبحنا وهاي اروحنا في دوال قيادة صبحنا لمن يطلب من البار السعادة سعادة دنيوية وأخروية سعادة دنيوية وأخروية حما يلسى فحاملها بيمينة وقلبها مفعم بقوة يقينة حمايل سيف حامل الغب يا مينا وقلب ما عم بوقات يقين امه انفكار ما يعرف سكينه صرخ قوم يا صفوه الهاشه صبح عاشور من يقبل علينا نصييره بموج وحسين السفينه صباح عاشور من يقبل علينا نص يريب موج حسين السفينه وكل ننفوس لو بيه تجي لنا وانا العباس ما أقبل غزايم وانا العباس ما اقبل غزايم ينطب وما نرضى بالموت نموت احنا ولا نذعن لطاغوت نطب المحركه وما نرهب الموت نموت احنا ولا نذعن لطاغوت ابد هي هات فرصه علينا ويتفول ابد هي هات ولا نرضى نعيش حكم ظالم ولا نرضى نعيش نطب المعركة وما نرهب الموت نموت احنا ولا نذعي اللي طيغون نطب المعركة وما نرهب الموت نموت احنا ولا نذعي اللي طيغون هي هاي هات فرصة علينا وتفوت ولا نرضى نعيش بحكم ظالم ولا نرضى نعيش بحكم ظالم أملنا يشيعة بوعلي لوبة زغعاش أملنا دمعنا في سبيل البار يدفور أملنا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 صبحنا اللي يطلب من البار السعاده سعاده دنيويه واخرهيه سعاده دنيويه اتهدانا اعادف قل السلطان وتحدينا بسالة ومرجلوا إيمان تحدينا الأعاد بقوة السلطان وتحدينا بسالة ومرجلوا إيمان عقيدتنا فريدة يصنع الطفان عقيدتنا فريدة يصنع الطفان علي حيدار تفوح بحبه الوجدان وعلي حيدار تفوح بحبه الوجدان تحدانا أعاد بقوة السلطان تحدنا بسال ومرجل وإيمان تحدنا الأعاد بقوة السلطان تحدينا بساله ومرجلوا ايمان عقيدتنا فريده تصنع الطوفان عقيدتنا فريده تصنع علي حدا تفوح حب حب الوجدان وعلي حيدر تفوح حب حب ال... ما يهمنا باشر كل مرتزق يا زيدين لو رفع سلاحه باسم رساله ودين اللي يهمنا نصبح فينا العزم حديدي نفتدي امهجنا راع الكرام والحشيم والقيادة عدنا ما تقبل المذلة والقيادة عدنا ما تقبل المذلة والكرامة عدنا ما تنقسم لقسمين لو نعيشه لحسين بيد ابنصر يظلن لو نموت وكلنا فوقت تروب مطاعين ولون نموت وكلنا فوقت تروب مطاعين ما يهمنا باشر كل مرتزق يزيدك لا رفع سلاح باسم الرساله والدين ما يهمنا باشر كل مرتزق يزيدك لا رفع سلاح باسم الرساله والدين اللي يهمنا نصبح فينا العزم حديدي اللي يهمنا نصبح حديدي نفتدي بمهاجنا راعي الكرامه الاحسائي والقيادة عدنا ما تقبل المذلة والقيادة عدنا ما تقبل المذلة والكرامة عدنا ما تنقسم لقسمين لو نعيش والحسين بيدب نصر يظلنا لو نموت كلنا فوق الترب مطاعين لو نموت كلنا فوق الترب تحدّنا الأعاد بقوة السلطة تحدّنا عبسالة ومرجلة وإيمان تحدّنا الأعاد بقوة السلطة حدنا بسال ومرجل وإيمان عقيدتنا فريدة يصنع الطفال عقيدتنا فريدتي يصنع الطفان وعلي حدار تفوح بحبه الوجدان وعلي حدار تفوح بحبه الوجدان تحدنا الأعاد بقوة السلطة وتحدنا بسالة ومرجلة وإيمان تحدّنا الأعاد بقوة السلطان تحدّنا بسالة ومارجة له إيمان عقيدتنا فريدة يصنع الطفال عقيدتنا فاريده تصنع الطوفان وعليه دار تفوح حب به الوجدان وعليه دار تفوح حب ما يهمنا باچر كل مرتزق يا ما يهمنا باچر كل مرتزق يا سيدي وما يهمنا باچر كل مرتزق يا لو رفع سلاحة باسم الرسالة والدين اليهمنا نصبح فينا العزم حديدي نفتدب بمهجنا راعي الكرامة لحسين نفتدب بمهجنا راعي الكرامة لحسين والقيادة عدنا ما تقبل المذلة والقيادة عدنا ما تقبل المذلة والكرامه عدنا ما تنقسم لقسمين لو نعيش الاحسان بيد ابن نصر يضلنا لو نموت كلنا فوق التراب مطاعين لو نموت كلنا فوق التراب